book 2 13 13 13 كم الانشطه والاعمال الانشطه والاعمال مارتا کیا کرتی ہے ماذا تعمل مارتا ماذا تعمل مارتا؟ वह कार्यालय में काम करती है. هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب. वह कंप्यूटर का काम करती है. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. مارتا कहां है؟ आएना मारता ऐना मारता सिनेमाघर में फि सिनेमा फी अल सिनेमा वह एक फिल्म देख रही है ही फिल्मन। ही तुशाहिद फिल्मन पीटर क्या करता है मैं व्यार ماذا يعمل بيتر؟ وهو في विश्वविद्यालय يدرس. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. وهو لغات पढ़ रहा है. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. بيتر कहां है? اين بيتر؟ اين بيتر؟ كافمي في المقهى في المقهى وا कॉफी पी रहा है هو يشرب قهوه هو يشرب قهوه انكو कहां जाना अच्छा लगता है الى اين يحبون ان يذهبوا إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ سَنگِيت سَمَارُوه مِي. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. اُنكو سَنگِيت سُننا اچھا لگتا ہے۔ هُم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. उनको कहा जाना अच्छा नहीं लगता है इलाइना अनियाबू इलाबू अन डिस्को में इला डिस्को। इला अल डिस्को उनको नाचना अच्छा नहीं लगता है होम लु है रक्स هم لا يحبون الرقص